ومشتغلين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من احتدى بهذه والسلام على رسولته إلى ثم أما بعد الدرس الماضي أشرنا ونحن بصدد الحديث عن مسألة الإيمان بدأنا في الحديث عن المسألة الأولى التي تتعلق بمسألة الإيمان وهي تعريف الإيمان من الناحية اللغوية ذكرنا لتعريف الإيمان عند أهل اللغة خمسة تعريفات خمسة تعريفات لأهل اللغة حول معنى الإيمان من يذكر لنا القول الأول من أقوال أهل اللغة قول ان اللغه اللي بنسمعها القول المشهور عند اهل اللغه بل يدهم من حكم الاجماع على ذلك ان الايمان ياتي ويرغب مطلق التصديق مستدلين بقول الله تبارك وتعالى وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين طيب القول الثاني التصديق المقيد وهو التصديق بالمقي أي بما غاب عنا طيب القول الثالث من أخوان أهل اللغة آه. يأتي التصديق ويراب به الأمن والأمان وسمي المؤمن مؤمنا لأنه يؤمن نفسه من عذاب الله تبارة وتعالى والله تبارة وتعالى سمى نفسه المؤمن لأنه يؤمن عباده من عذابه طيب القول الرابع من أقوال أهل اللغة الإقرار والإقرار هو ما رجحه الشيخ الإسلام ابن كريح وأكثر المحققين لأن الإقرار يشمل التصديق فهو أعم وأشمل من التصديق القول الخامس من أقوال أهل اللغة من الفاتر. القول الخلس <تصفيق> هذا التعريف كما قلنا هو تعريف الوام الزجاج رحمه الله وهو إظهار القضوع والقبول للشريعة ولما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم واعتقاده وتظنق ذلك بالقلب وقل إن هذا يتوافق تماما مع المعنى الاستلاحي الشرعي كما سوف في هذا الدرس سنشير من الشيئة الله سبحانه وتعالى إلى معنى الإيمان في القرآن ومعنى الإيمان في الاستلاح الشرعي الإيمان الإيمان الجوزي رحمه الله هذا مكتاب اسمه نزهة الأعلى للنواغ في علم الوجوه والنظائر نقل في هذا الكتاب عن بعض أهل التفاسير أن لبض الإيمان يطلق في القرآن على قمسة أو قبل أن نذكر هذه الأوجه الخمسة لابد من ذكر فائدة تتعلق بانتصاد القرآن هذه الفائدة وهي أن اللفظة الواحد في القرآن السريم يطلق على عدة معاني ويطلق على عدة أوجه فمن القطط الذي يترتب عليه بعد ذلك سوء في الكهن وسوء في الاعتقاد أن نحمل هذا اللغة الذي يحتمل عدة معالم على معنى واحد فنقيد ما أطلقه الله سبحانه وتعالى ولكن لا بد من النظر في الكلمة الواحدة وما تحتمله من العالم مثال لغو الظلم مثلا لو قلنا أن معناه في اللغة أن الظلم هو رضع الشيء في غير محله أو في غير موضعه ولكن في القرآن الكريم الظلم يأتي على ثلاثة أوجه فلو الله على وجه واحد لكان من الفطأ البين فمثلا الظلم يطلق على الشرك والكفر الأكبر المخرج من الملك ويطلق الظلم في القرآن ويوجد الكبير من الكبائد لأهل القلة من المسلمين ويطلق الظلم الظلم على فعل خلاف الأولاد مثال إطلاق الظلم على الكفر والشرك الأكبر المخرج من الملة قوله تباره وتعالى والكافرون هم الظالمون فكل كافر ظالم وليس كل ظالم كافر ومن هذا الاطلاق أيضا ان الشركة لظلم عظيم وهكذا في الآيات الذين آمنوا ولم ينبسوا إيمانهم إيمانا بظلم أي بشرك أكبر كما قصره النبي صلى الله عليه وسلم هذا إطلاق من إطلاقات لظلم في القرآن الإطلاق الثاني يأتي ويرضي الكبيرة من السبائر كما في سوره البقره مثلا والله تبارك وتعالى يحدثنا عن مسائل الطلاق وما يترتب عليها الطلاق مرتان انساك بمعروف او تسريح بالاحسان الى نهايه الايه التي يقول الله سبحانه وتعالى فيها تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون المرثات الكبيره من كبائر الذنب لمخالفته ما جاء في احكام الطلاق وكما في سوره الطلاق ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه فقد ظلم نفسه إلى غير ذلك من الالاف المذكوره في القرآن هذا اطلاق على الظلم ايضا له ياتي ويوجب الكبيره من الكبائر يطلق ايضا او على فعل على فعل خلاف الاولى فعله خلاف الاولى كما حق الله تبارك وتعالى ذلك عليون عليه وعلى نبيلنا الصلاة والسلام عندما قال فنادى في الظلمات لا إله إلا أنك سبحانت إني كنت من الظالمين توصف يورس عليه السلام نفسه بأنه من الظالمين فإمام الشنطيق في أدواء البيان وغيره من المفسرين قالوا الظلم هاهنا هو فعل خلاف الأولى يعني أن الولث عليه السلام فعل فعلا هو خلاف الأولى يعني كان أولى به أن لا يطرق قوله وينتظر أمر ربه سبارة وتعالى ولكن له فعل فعلا هو خلاف الأولى هذا مثال على أن الكلمة الوحيدة تأتي في القرآن الكريم ولها عدة إطلاقات لفظ الضلال مثلا فلفظ الضلال يرده الكفر الأفضل الضلال البعد عن الصراع المستقيم كما يحكي ربما تبارك وتعالى مثلا عن أهل النار أنهم يقولون صلاحي إن،, إن لكنا فيه ضلال مبين أو في سورة الفاتحة في وصف النصارى بأنهم الضالين لكفرهم وتركهم الإيمان فالمهم الضلال يأتي ويرده الضلال في الدين بمعنى القفر والشرك الأكبر يأتي الضلال بمعنى أن, أن تضل إحدى هما فتبسر إحدى هما الأخر يعني تنسى يأتي بمعنى عدم العلم بأحكام الشرع كما جاء في حق نبينا صلى الله عليه وسلم ووجدت ظلا فهدى يعني لست عالما بأحكام الشميع حتى هدأت الله سبحانه وتعالى إليها قد يأتي بمعنى عدم القض يأتي الغلال بمعنى عدم القض والتعمل كما قال الله سبحانه وتعالى في حق موسى عليه السلام فعلتها إذن وأنا من الضالين أو في يأتي بمعنى الشغف والمحبة كما في قصة أولادي عقوب عندما قالوا في حق أبيهم إن أبانا لفي ضلال مبين فلو حملنا هذا لرض الضلال على, على على محمل واحد أو معنى واحد أو وجه واحد وهو الضلال آه آه أي الخروج من المل أو عدم الإيمان لقصرنا هذا المعنى على معنى واحد وبالتالي نعتقد اعتقاد في لحق الأنبياء أن موسى عليه السلام كان من الضالين أو أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفاه الله سبحانه أنه كان ضالا كما فهم بعض أهل العلم للأسف في عصرنا وفي جمالنا ممن ينتسبون إلى استلفية عندما قال أن أخوة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إذا ما قال الأبيه إن أبداً في الغلال المبين أنهم كفروا بهذه المقولة ولولا أن الله تبارك وتعالى عذرهم بالجهل لكانوا كفاراً ولكن لم تقام عليهم الحجة ولم تتواصل الشروط إلى كلام يعني إيه؟ لا شرعا ولا عقلا ولا نقلا يصبح في هذا المقام أما يكون أولاد النبي الذين ترضوا في بيت النبوة يجهلون أصول الدين وأصول الاعتقاد إلا أثناء ذال الناس أما أولاد يعقوب لم يربيه يعقوب عليه السلام على أصل الدين وجاهلوا ما يجوز وما لا يجوز من حق أبيهم الذي هو نبي من الأنبياء فهذا طبعا إيه, إيه لكوني حصر الضلال في, في معنى واحد وهو الضلال بمعنى الضلال في الدين هنا في هذا الموضع أيضا لرض الإيمان لرض الإيمان أيضا يأتي في القرآن على عدة أوجه فلا يمكن أن نحمله على معنى واحد أو على وجه واحد إلا بما جاء في كتاب الله وشرع الله تبارك فالإمام ابن الجوزي ذكر عن المفسدين أن لرض الإيمان يأتي في القرآن على خمسة أوجه الوجه الأول أن رب الإيمان يطلق ويرضيه التصديق كما ذكرنا في قول الله تبارك وتعالى وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين أو في بأن الله تبارك وتعالى سم نفسه المؤمن الملك الحدوث السلام المؤمن سمن ضمن كثيرات معنى المؤمن في حق الله تبارك وتعالى كنا في الدرس الماضي أننا ضمن هذه المعاني أي الذي يؤمن عباده من عذابه وهناك معنى آخر يعني صدق لا وعده أي أن الله تبارك وتعالى يصدق في وعده لأنه سبحانه وتعالى لا يخلف المعاد وعد الله لا يخلط الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعملون هذا هو الإطلاق الأول لا سوى ربه التصديق الإيمان ربديه التصديق في القرآن وهذا وجه من الوجوه الوجه الثاني أن نظر الإيمان يطلق في القرآن على الإطرار باللسان من غير تصديق القلب ده تلمني من أس明ين رعلا الله يقول في الوجه الثاني الإطرار باللسان من غير تصديق القلب من غير تصديق القلب هنا يعني لابد أن نحن نقف مع الفاظ في العلماء وقفات لفهم هذه المصطلحات لأنها قد تحتمل فلابد أن نرد هذه الألفاظ إلى الكتاب والسنة لم يأتي في القرآن الكريم أن الله تبارك وتعالى أثبت إيمانا باللسان دون تصديق القلب لأن القاعدة عيد أهل السنة والجماعة أن الله تبارك وتعالى إذا أثبت الإيمان لأحد فهو الإيمان الصحيح وإذا نفاه عن أحد فهو نفي الصحة لأن الله تبارك وتعالى يقدرنا عن حقائق وضواطع الأمور وليس كما نتعامل نحن في أحكم الدنيا أن الأحكم تجري على مقتبع الظاهر والله يتولى الصراع فلو أثبت الله تبارك وتعالى إيمانا لأحد فهو الإيمان الصحيح ولو فاه عن أحد فهو نفي الصح يعني ليس معه شيء من الإيمان يعني ليس معه إيمان صحيح وليقى إذا لابد إيه من يعني الوقوف عليها والتدقيق فيها عند دراسة مشألة الإيمان وغيرها كذلك أيضا من ثمان سائلة أن الله تبارك وتعالى عندما أصلق لفظا كفري في القرآن فلنرد به الكفر الأكبر ولا ينصرف إلى الكفر الأصغر إلا بقرينه لبعض المعاصرين وغيرهم بيبنزلوا حول هذه المسألة بما قاله ابن عباس رجل الله عنه مثلا أن في القرآن كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق وهذا صحيح في الجملة هذا صحيح وهذا من, إيه؟ من عقيدة أهل السنة والجماعة تقصيل الكفر إلى كفرين والظلم إلى ظلمين والفسق إلى فسقين واللتاق إلى نتاقين إلى غير ذلك ولكن هل لفظ الكفر كما جاء في القرآن يطلق بداية على الكفر الأصغر لا وإنما لفظ الكرآن إذا أطلق في القرآن فالنرار به الكفر الأصغر ولا ينصرف إلى الأصغر إلا بقريمة تدل إيه؟ على ذلك كما في القول الله تبارك وتعالى في الآية يستدلون بها ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكاثرون فالنراج بالكفر هنا الكفر الأصبر المخرج من الملة بدليل أنه جاء معرفا كمان يعني في هذه الآية بالألف والناب فأولئك هم الكاثرون فلا ينصرف هذا الكفر إلى الأصغر إلا بقريمة وذلك على حسب يعني حال الحاكم الذي يحكم بغير ما أندى الله كما فصل العلماء قصة في لسلة تحكير الطوالين الشيخ محمد ابن إبراهيم ألى آآ الشيخ آآ كذلك الشرك وكذلك النفاق إذا أطلقت القرآن الكريم فلنراض به الشرك والنتاق الأكبر ولا ينصرف هذا الشرك ولا النفاق من الأكبر إلى الأصغر إلا بقارينة نرجع إلى المقصود وهو أن الله سبحانه وتعالى إذا أثبت الإيمان لأحد فالرب إيه؟ الإيمان الصحيح فإذا نفاه عن أحد يبقى أن ربه نفي الصحر فإذن الجود رحمه الله عندما يقول أن, أن من ضمن وجود إطلاق لفظ الإيمان في الكرآن أنه وسط ربه الاقرار باللسان من غير تصدق القلب لا لأن الله سبحانه وتعالى ينفي الإيمان عن المناسقين الذين يزعمون الإيمان ولم يقرم أن هناك في القرآن شيء اسمه الإيمان بالنسان أو الإطرار بالنسان دون إيه؟ دون تصدقه في القلب لذلك بنجد في جميع المواضع التي يذكر فيها أهل النساء ويحكون عن أنفسهم أنهم دقلوا في الإيمان الله سبحانه وتعالى ينفي عنه هذا الإيمان مثلا قالوا تبارك وتعالى ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين في موضع الاخر مثلا ويقولون امنا بالله وبالرسول واطعنا ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين على الرغم أنهم يقولون لهم ويقولون آمن بالله وبالرسول وأطعنا كل هذا إيه؟ زعم لذا عندما يحكي ربنا تبارك وتعالى عن المنافقين يحكي أنهم يزعمون الإيمان لتوليه ينفي عليهم حقيقة الإيمان ألم طر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ولكن فعلهم يعني يفجد ذلك أنهم يريدون أن يتحكموا إلى الصاغوة وقد أمروا أن يكفروا به الآن نقول أن في القرآن أن الله تبارك وتعالى حتى على المنافقين أنهم يؤمنون بألسنتهم مع بألسنتهم من غير تزق قلوبهم إذن إذن الدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواهين ولم تؤمن خلقهم فهذا هو الاستجلال لذلك ابن الجوزي رحمه الله لما ذكر هذه المسألة الإكرار بالمثال من غير تصديق القلب استدل عليه باستجلال باستجلالات في غير موضعها تبقى الاستجلالات الاستدل لبن الجوزي أولا استدل بآية سورة البقرة <تصفيق> قوله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربيه ولا قاكل عليه ولهم يحذلون إيه دخل هذه الآية في, في الاستجلال على أن في الكرآن أو من الوجوه التي جاءت في الكرآن الإقرار باللسان من غير تصريح قلب ده الآية تتحدث عن المؤمنين ظاهرا وباطلا وغيرت مرة هذا الإيمان ان الذين امنوا يعني امنوا ظاهرا وباطنا قلبا وقالبا لأن الله تبرك على اثبته لو من ايمان يبقى لابد أن يكون ايمانا الايه صحيحا ثم قال ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصادقين يعني عاملوا معامله ايه المؤمنين صالما انهم امنوا من امن منهم بالله واليوم الاخر وعمل صالحا الى اثر ايه فيعاملوا معامله المؤمنين لانهم بما امننا به وبما آمن به أهل الإيمان فالآية أصلا استدلم بها ووضعها في غير موضعها <تصفيق> لذلك ينبغي شهر من ليس مضرب الاستجلال لأن أهل الزير والضلال من أهل الفرق الضالة الخوالج والمرجعة والشيعة والمعتزلة وغيرهم يستدلون بالقرآن ولكن هم يستدلون بالدليل على المدلول لا يستدلون بالدليل على بدعاتهم ويضعون هذا الدليل في غير موضعه كما قال الله تبارك وتعالى عنه فأما الذين في قلوبهم زير فيتبعون ما تشابه منه يأخذوا المتشابه ويجعلوا عندهم محتمل لأنه الوضع ما عندهم من بدعة يريدون أن, أن ينشروها طبعا الإمام الدين الجولي رحمه الله ليس من أهلها للصبر ولكن استدل بهذا الدليل أو ظن أنه ينطبق على هذه المسألة وهو الإقرار باللسان من غير تصديقه في القلب استدل أيضا بدليل آخر وهو أعجب من هذا الاستدلال بما جاء في صورة النفاء في قبل لا تبرغت على يا أجوه الذين آمنوا, آمنوا بالله ورسوله فالإمام الدين الجولي رحمه الله يقول في تعالى قال هذه الايه يا ايها الذين امنوا اقروا واعملوا واعتقوا هذا مناسب لا لا ولا تفسير الايه مناسب لايه لهذا العنصر وهو الاقرار باللسان من غير تنظيف القلب لان الله تبارك وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا فاذبث لهم الايمان حقا امنوا بالله ورسوله معنى آمنوا بالله ورسولنا ليس إن شاء إقرار جديد أو اعتقاد جديد أو أعمال جديدة ولكن أثبتوا على هذا الإيمان أو ازدادوا إيمانا لأن من معامل الإيمان كما توفأت ال ال ال الشرائع الطاعات الأعمال التي تعبدنا الله سبحانه وتعالى بها هي أيضا من الإيمان يبقى معنى الآية أيها الذين آمنوا آمنوا يعني ازدادوا إيمانا استمروا على إيمانكم اثبتوا على إيمانكم وليس إيه أقروا بالإيمان هم, هم يعني يقرون بذلك بذلك أن الله سبحانه وتعالى أثبت لهم إيه؟ الإيمان استدل في الموضع الثالث أيضا بما نزل في المنافقين في قال الله سبحانه وتعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يتقلون في أول ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا طيب في هذا الموضع الله سبحانه وتعالى أثبت لهم الإيمان ولم أثبتش هو ان للتسلسل الآيات في سورة المنافقون أن هذه الآية تنطبق على المنافقين لا انظر إلى أول السورة مثلا إذا جاءك المنافقون قالوا يبقى أولا وصفهم الله تبارك وتعالى بإيه بالنفاق والمنافق لا يكون مؤمنا لا ظاهرا ولا باطنا وإنما إذا أثبت الله تبارك وتعالى للمنافقين شيء من الأحكام الشرعية يثبت لهم إيه الإسلام وليس الإيمان يجب أن يقولون جدا يحيكون بالله ما قالوا ولقال قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إيه بعد إسلامهم ولم يقل بعد إيمانهم لأن الله أثبت في القرآن إسلاما بلا إيمان قالت الأعراب آمنا كلهم تؤمنوا ولكن كونوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم مثال ذي مهمة جدا في توضيح مثال الآتقال بعد ذلك إذن بعد ذلك لما شهد الله سبحانه وتعالى للمنافقين ووصفهم بأنهم منافقين واتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا بعض المفسرين كالصيوث وغيره من المفسرين يقول أنهم أظهروا إيمانهم أي بعد أن كانوا يعني يخطون هذا الإيمان أظهروا لا هذا لا يتمشى مع كلام الله سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى يخبر عنهم ويخبر عن حقائقهم فلما يقول ربنا سبحانه وتعالى ذلك بأنهم آمنوا يأثبت لهم إيمانا صحيحا ثم ارتدوا بعد ذلك إذا كشفوا بإسلام الإسلامية وغير من العلماء يكون كثير من الذين نافقوا وكثير من الذين ارتدوا بعد ذلك كان عندهم إيمان ضعيف ثم تطرق إلى قلوبهم الشقوق إلى غير ذلك فخرجوا من الذين لا تبرق تعال منهم من ارتد في حياه النبي واكثرهم ارتد بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الايه قول لا تبرق تعال لا تحتجروا قد سفرتم بعد ايمانكم ما انساش بقى ان احنا نقول هم اظهروا الايمان لانهم لم يزالوا كافرين يبقى معنى الايه ايه لا تعتذرو قد سفرتم بعد كفركم ما انساتوا ذلك بأنهم كفروا ثم كفروا في الايه الاخرى ذلك بانهم امنوا ثم كفروا ما هم هم لا, لا يزالوا كافرين ولكن الله سبحانه وتعالى طبعا أنه أثبت لهم الإيمان يبقى الإيمان الصحيح ثم ارتدوا بعدهم بدليل أيضا القولون سبحانه وتعالى ان الذين آمن ثم كفر ثم آمن ثم كفر ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سديله فهذه الايات مفسره بعضها بعضا أن من الناس من يدخل في دين الله تبارك وتعالى بالايمان ضعيف يتطبط اليه الشك بعد ذلك فيرتد ويصير كافرا او يصير ايه منافقا يبقى ايضا الاستدلال ايضا في غير في غير موضعه يبقى الاستدلال الصحيح على هذه المساله نعم حسب الله تبارك وتعالى عن قوم من الناس مجرد الإقرار باللسان دون مأم من غير تصدق القلب يعني عن المنافقين كما قلنا في الآية أيها الرسول لا يحذنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا أو قالوا قالوا آمنا بأفواهر ولم تؤمن كلهم. والآيات الأخرى التي حتى الله تبارك وتعالى عنها لقالة المنافقين أنه يجعمون الإيمان أو يجعمون الإيمان والله تبارك وتعالى ينفي عليهم ذلك لأنه وقع باطلا فهذا الإيمان لا يقول صحيحا لأنه لابد من توافق القلب مع اللسان مع كما سوف يأتي بعد ذلك الوجه الثالث من وجوه إصلاق لغض الإيمان في الكرآن أن لغض الإيمان يطلق ويرديه التوحيد لرض الإيمان يطلق في القرآن ويراد به التوحيد أي التوحيد الصحيح وليس توحيد الرجوبية الذي كان عليه أهل الشرك أو عليه كثير من المتكلمين والفلاسفة وكثير من الناس الآن أنهم على توحيد الرجوبية وليس على توحيد الإلهية طيب إيه الدليل على ذلك؟ قوله تبارك تعالى في سورة إنه ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة في من الفاسل قال أهل العلم ومن يكفر بالإيمان يعني يكفر بتوحيد الله تبارك وتعالى طيب دليل آخر أن الإيمان يطلق ويرجي التوحيد في سورة النحل مثلا من كفر بالله من بعد إيمانه يعني بعد إيه بعد توحيده إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان يعني قلبه مطمئن بالتوحيد تم أصرح من ذلك في الجلالة في صورة المؤمن في صورة غاطر قولوه تبارك وتعالى إن النبينا كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقاشف أنفسكم إذ تدعون, إيه؟ إلى إذ تدعون إلى الايمان فتكفرون إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون يعني دعون إلى التوحيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعوته ودعوة الأنجاء جميعا قائمة على إيه؟ على التوحيد فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا للمشركين ولازال يدعوهم ويرسل رسول في أكثر الدنيا يدعون إلى توحيد الله تبارك وتعالى كما في حديث استخيحين في إرسال معدل جمال إلى اليمن فليكن أول ما تدعون إليه في رواية عند البقري أن يوحيد الله وفي رواية أن يعبد الله وفي رواية إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وكلها إيه يفسر بعضها بعضا أيضا من الأدلة التي تدل على ذلك فما لهم لا يؤمنون وإذا قرأ عليهم القرآن فما لهم لا يؤمنون فما لهم لا يوحدون مع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لو إلى التوحيد الوجه الرابع من وجوه إطلاق الإيمان في القرآن أنه يطلق ويردي الإيمان الشرعي الإيمان الشرعي وهو ما جمع الأركان والأجزاء الثلاثة الإمام الجوزي رحمه الله استدل على هذا الوجه باستدلالين الاستدلال الأول في سورة البقرة وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات الذين آمنوا وعملوا الصالحات جمع الله تبارك وتعالى عناصر وأجزاء الإيمان الثلاثة في هذه الأيام وبشر الذين آمنوا الإيمان لا يكون إيماناً إلا بتوافق الإطرار والتصديق والاعتقاد القلب مع النسخ بالمثال على علمات القلب من إيمان والترجمة الحقيقية وعملوا الصالحات كذليل على, على هذا الإيمان وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات يعني آملوا بقلوبهم ونطعوا بأنسنتهم وعملوا بجوارحهم كما في صورة الكافئين الذين آملوا وعملوا الصالحات في مواضع كثيرة متعددة أن الله سبحانه وتعالى يقرنوا بين الإيمان وبين العمل الصالح ومن فوائد المهمة وهي سبب الأسباب وقوع الأحناف أو مرجئة الفقهاء في مقالفة أهل السنة والجماعة في هذه المسألة أنه ظنوا أن العصر دائما في قول الله يتبقى إن الذين آمنوا عملوا بالصلاحات عصره مغايرة فقالوا الإيمان شايف وعمل الصالحات شايفا لذلك قصروا الإيمان <تصفيق> على مجرد ما في القلب والمسفج اللسان وأخرج العمل من مسمى الإيمان لأنهم قالوا أن العطل يراد به عطل مغايرة إن الذين آمنوا هذا شيء وعملوا الصالحات هذا شيء آخر ابن تيمية رحمه الله يذكر فعيدة وعلمة فعلم بهذه المسألة قال إذا أفرد لغض الإيمان فيذكر فيه العمل الصالح وإذا أفرد لغض العمل الصالح يذكر فيه الإيمان إيه الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يسوي إلى العمل الأفضل قال إيمان بالله ورسوله فالإيمان نفسه عمل يبقى إيه إذا أفرد لرض الإيمان يدخل فيه إيه؟ العمل الصالح لأنه لا يكون إيمانا صحيحا إلا إذا كان معه عمل صالح والص... والعمل الصالح لا يقبل إلا إذا كان معه إيه؟ إيمان صحيح الوجه الخامس من وجوه إطلاق لرض الإيمان في القرآن أنه يطلق على العبادات يطلق على الصلاة أو على الشرائع عمتا كما في قول الله تبارك وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني وما كان الله ليضيع صلاتكم بإجمع المفسرين وبسبب نزل الآية وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم وهذا يدل على دخول العمل في مسمى الإيمان هذا يجل على أن يقول العمل فيه مسمى الإيمان طيب إيه هل يهل الأمر الثامن الذي يتعلق بمعنى الإيمان في القرآن وأنه يطلق على خمسة أوري نأتي إلى آه أمر آه ثالث وهو معنى الإيمان في الإصطلاح الشرعي عبرتنا من ناحية لغوية من ناحية ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى طيب معنى الإيمان في الاصطلاح الشرعي الإيمان في الاصطلاح الشرعي عبارة عن حقيقة مرتبة من شيئين هذه الحقيقة مرتبة أي حقيقة الإيمان مرتبة من القول والعمل والقول قولان قول القلب وقول اللساني والعمل عملان عمل قلبي وعمل الرسال يقول ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة وها هنا أصل آخر وهو أن حقيقة الإنمان مركبة من قول وعمل قبل أن نكمل كلام ابن القيم رحمه الله في يعني إذا بعض ما جاء في الحوار الشيخ محمد كسين يعقوب مع الشيخ محمد حسان في الدرس الماضي كان من ضمن هذا الحوار كلام عجيب برضو مما يظهر له في فضائيات للأسف أن الشيخ محمد الحسن يقول يعني ويوجه مصيحة إلى الدعاء والعلماء وطلبة العلم في هذا الزمان يقول يعني لا داعي أن ينشغل الناس بمسألة العمل هو شرط كمال وما شرط صحة وإنما يبدغي أن يعلم الناس حقيقة الإيمان نحن نعرف حقيقة الإيمان كيف؟ لابد أن نعرف منزلة العمل من الإيمان لأنه لا يمكن أن تعرف الإيمان وحقيقة الإيمان إلا عن طريق العمل ومنزلة العمل بالنسبة للإيمان وهذه المسألة يعني تكلم فيها السلف بس تكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم وبينها أحسن بين كما سوف يأتي وجاءت في القرآن الكريم بصورة واضحة تماما بل العلماء لا زالوا من الثلث إلى الخلف يصنفون ويكتبون فيها علاقة العمل بالإيمان ومنزلة العمل من الإيمان لأن هذا من أصل دين الله تبارك وتعالى وهذه طرقت الفرق إلا بسبب هذه المشألة عندما طرقت الخوارج في اول قرودهم وجعلوا العمل جزء من الإيمان إذا زال بعضه زالت إيمان مش كيف نقول إيه؟ حاجة في هذه المسألة وكفر المسلمين بمجرد ترك بعض الفرائد أو انتكاب بعض أنه وين لفهمين مسألة للعمل وتعلقها بالإيمان فهم خاصية المرجاء على النقيد أخرجوا العمل بالقلية من من مسمى من قالوا يا اما في القلب فقط زي الجهميه او مجرد التصديق او مجرد القول كالترميه في من الجامعه او زي مذهبه الفقهاء هو مجرد قول واعتقاد فقط واخرجه العمل عبدسمى الايمان بسبب ايه عدم فهم مساله العمل وتعلقه بالنسبة للإيمان لا يمكن بالإنسان أن يقف على حقيقة الإيمان إلا بمعرفة العمل ومنزلته واتصاله بالإيمان فهذا تهويل هذا تهويل لهذه المسألة العظيمة لذلك العلماء المتاخرين فيها فقط ولما فاضلوا هذه المساله يعني صنفوا عشرات الكتب من رسائل البكالوريوس والماجستير وغيرها من مما يتعلق بهذه المساله بيان منزله العمل واهميته بالنسبه للايمان وهل هو شرط صحه او شرط كمال وكما كنا يعني هذا حتى المصطلح ليس ايه بصحيح اكاديمي وصحه او شرط لم يقصد به السلف لانهم دائما يقولون أن الإيمان يعني مكول من ثلاثة أجزاء أو من جزئين فيسمونه إيه؟ جزء لأن لو كنا يعني كما أشرنا قبل ذلك ان العمل بالنسبة للإيمان شرق فنخرجه عن مهية الحفظة الإيمان لأن الشرط ما كان خارجا عن مهية الشيء لا تعريف الشرط بالنسبة للأصليين مكان خارجا عن مهية الشيء عن قول العمل شيء والإيمان شيء تالي لكن نقول أن العمل جزء رقم من أركان إيه؟ الإيمان لا ينفصل عن الإيمان بحال من الأحوال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 على دون على عقيدة النتانية الواسطية التي كتبها لأهل واصط في سوريا لما طلبوا منه ذلك هذه على صغر حجنها إلا أنها يعني مشحونة بالأدلة الكافية للجلال على عقيدة أهل السنة والجمع وهذه المثالة التي تحن وابتلي واختبر شريك الإسلام رحمهما بسببها هنا في مصر لما قام عليه أهل الأشاعرة من العلماء المصرون كانوا غالبهم يعني ينتسب إلى مذنب الأشاعرة وتأول الصفات وما شبه ذلك فيعني ذهبوا إلى الحاكة هذا النقط وتتلموا على ابن ثانية كلام يعني ليس بطبع وحدثت عند مناظرات بين ابن ثانية وعلماء الأشاعرة في مصر أهولا حتى أن الشيخ الإسلام ابن ثانية ورحمة الله أم ثلاث سنوات أن يأتوا بحرف واحد في عقيدة الوسطية ليس عليه السلف الصالح او لم يشهد له كتاب او سنة وهذا يدل على ايه على شدة يقينه وعلمه بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم على الرغم ان هو كان لا يرجع الى يعني المراجع وانما كان يكتب دائما من ذكراتي وحظه ويعني كما يذكر الحافظ الذهبي رحمه الله عن شيخه طبعا الحافظ الذهبي التويفي ان سيدنا رحمه الله كان يكون كان العلوم بين عينيه يأخذ منها ما شاء ويذع منها ما شاء ما كانش ده ربما يعني ايه يكتب عده ترانيم في مجلسه او يعني يذكر الاشياء كثيره التي لا يستطيع الناس ان يكتبونها او حتى يضعونها في في اسابيع او في شهور المهم انه لو في اطار عقيدتي الواسطيه ومن اصول اهل السنه والجماعه ان الدين والايمان قول وعمل ان الدين والايمان قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح هنا هي سائده وهي ان مشايخ الاسلام رحمه الله زاد في هذا التعريف عمل اللسان غالبا للعلماء من السلف ومن الخاص بي يقول قول وعمل ويفصل قول القلب وقول اللسان عمل القلبي وعمل الجوارش ولكن شيخ الإسلام قال وهو يتحدث عن العمل قال عمل قلبي واللسان والجوارش بعض العلماء زي شيخ محمد بن إبراهيم أنا الشاك في فتوهي أنكر هذه اللغة أي عمل اللسان وقال أن النسخ التي وصلت إلينا وكتبها شيخ الإسلام ان يعني ك قول عمل القلب وعمل الجوارح وليست فيها عمل اللسان فقال هذه اللفظه خطا ولكن الشيد بمسالين واكثر العلماء على اثبات هذه اللفظه وقالوا أنها صحيحه كل والادله عليها كثيره حتى أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يفصل في ذلك في شروحه فتا يقول ايه فيكون قول اللسان ما يسمع قول اللسان ما يسمع لأن القول لا يكون قولا إلا إيه إلا ما يسمع وبالجانب أثبت أثبت, أثبت الله تعالى عن نفسه صفة القول صفة الكلام بأي صوت مسمور وليس كما يقول إيه الأشاعر بتصليم الكلام إلى نفس وما خرج عن الله سبارة وتعالى ما خرج عنه هو المخلوق والكلام النفس ليس المخلوق يعني إيه التلديث والتضميل اللي يمارس له ولكن يقول ان الشيخ المعتبر فيقول قول اللسان ما يسمع طب وعمل اللسان يقول أي بذ حركته ايه عمل اللسان بحركة اللسان ويقول وم ومعلوم أن القول يتكون من حركه اللسان وحركه اللحيين والش والشفتين والشفتين فحر فحركه هذه الاعضاء تكون في الايمان لانها عمل يعني شوف أدخل في مسمى الإيمان حركة اللسان والشفتتين واللحيين لأن الإنسان عندما ينطق بالإيمان أو ينطق بشيء من دين الله سبحانه وتعالى فهذا يسبب حركة للسان الحركة دي هي عمل عمل من الأعمال يساب عليها الإنسان وتدخل في مسمى الإيمان لو أردنا يعني إيه دليل أوسع أو أوضح مثلا الصلاة لو أن الإنسان اعتقد وجوب الصلاة ولم يصد هل يقول قام بعمل الصلاة طيب عندما يقوم بعمل الصلاة من إيه بيقف ويركح ويسجد ويجلس جي الحركات دي كلها اسمها إيه أعمال إيه أعمال الصلاة والصلاة إيه من الإيمان وما كان الله يُبِع إيمانكم ليس مجرب اعتقاد ده من الأشاعر بيقوله بقى في تعريف الإيمان إن التصديق مع الإذعان القلب وإن لم يعمل ده ماذا بإيه؟ التنفيقي من الأشاعر لتعريف الإيمان فما سوف يأتي إلا تصدق وتعتقد بقلبك مع الإذعان والإنقياة القلب وإن لم تعمل بجوارحك طبعا هو يعتقد بوضيب الصلاة ولم يصري يبقى هذا لم يأتي لم يأتي بما يدذل على صحة الاعتقاد لذلك الصلاة لا تكون صلاة الا بالقيم بالجوارح كذلك الجهاد واحد مؤمن بفريض الجهاد في سبيل الله وإذا ما ينادي المنادي سواء كان فرض السفاة ولا فرض عين لا يلبي هل يكون قائما بعمل الجهاد لا ما قام بعمل الجهاد قد يكون مقصرا في عمل الجهاد لأنه لم يلبي وإسم على ذلك على حسب حالته ولكن الذي يقوم بعمل الجهاد يأخذ السيف او الالات الحربية ويكون في معمعة من وفي داخل المعركة يكون هذا قام إيه؟ بعمل عمل الجوارع فيما يتعلق بالجهات كذلك بالنسبة للصلاة عندما يصل الإنسان يقوم بعمل الجوارع فيما يتعلق بهذه العباد إذن فتعريف الإيمان بأنه قول وعمل يزيد وينقص هذا من شعاره في السنة والجماعة عشرات النصور من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع المنعقد عن عدة من علماء السلف والخلف أن الإيمان قول معامل يجيد وينقص كما سوف يفعل التفصيل في ذلك. ولكن قبل يعني أن أنتهي من هذا الدرس لابد من بيان إيه مسألة مهمة وهي كيف نوفق بين المعنى اللغوي والمعنى الاستلاحي لو قلنا مثلا إن غالب أهل اللغة يقولون أن معنى الإيمان هو التصديق والمعنى الإصلاح الشرعي أنه قول وعمل أو قول وعمل واعتقاد كيف نوفقه بين هذا التعريف تعريف أهل اللغة وتعريف أهل الإصلاح الشرعي للماء أجابوا ووفقوا لأن التوفيق بين أقوال أهل اللغة وأهل الإصلاح الشرعي هو الأصل حتى في المسائل الشرعية إذا حدث فيها فعرض فالجمع بين الأدلة هو الأولى وهو الذي يقدم لا نقول أنه جاء في اللغة بأن الإيمان معنى كذا ونطلق الاصطلاح الشرعي هذا إيه لا يفعله إلا المبتدع كما إيه سوف يسر فعدت أجنوب أجابة بها العلماء في التوفيق والجمع بين المعنى اللغوي والمعنى الإصطلاحي من هذه الوجوء الوجوء الأول أننا لو قلنا مثلا أن الإيمان في اللغة هو التصديق آه فقال فيكون التصديق بالقلب واللسان والجوارح يبقى أهل, أهل المصطلح للصلاح الشرعي حملوا كلام أهل اللغة على أنه ليس مجرد التصديق ولكنه تصديق مخصوص بالقلب وباللسان وإيه وبالجوارح فقالوا فيكون تصديق القلب العزم والإذعان تصديق القلب يكون الإقرار والعزم والإذعان وتصديق الإسلام يكون بالإقرار وتصديق الجوارح يكون إيه؟ بالسعي والعمل قالوا هذا يعني أرجح الوجوه لما دل على ذلك الدليل الشرعي الدليل الشرعي مثلا في الصحيحين حديث المتفق عليه واللغو من الإمام مسلم أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب على بن آدم حظه في الزنة أدرك ذلك لا محالة فزن العين النظر وزن النسان النطق والنفس تتمنى وتشتهد والفرج يصدق ذلك أو يكذبه قل ذلك كأضافة النبي صلى الله عليه وسلم التصديق إلى الفرج لأنه لا يكون تصديقا مع عزم القلب ومع قول اللسان إلا إذا صدق ذلك بإيه بجوارحه وتسمى إيه تصديق أو تكذير والفرج يصدق ذلك أو يكذبه يعني ماتا قام بفعل الزنة والعاذ بالله فكان هذا يدل على إيه محبته وعزمه في قلبه فترجم هذا التصديق القلبي الذي نطق به لسانه بـ بـ بالعمل الفعلي بالعمل الفعلي والفرض يصدق ذلك او يندف فيدل على التلازم بين تصديق القلب وتصديق ايه اللسان وتصديق الجوارح هذا من احسن الموضوع الذي اجاب بها العلماء وجمعوا بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي ايضا وجه الاثر وقالوا أن أنه ليس هو مطلق التصديق بل تصديق القاس مقيد بقيود لأن الإيمان لا يظهر ولا يصح ولا, يصح ولا يقال عنه أنه إيمان صح إلا بظهور معالمه ومعالم الإيمان ما يظهر على الجوارح من أعمال فإذا كان الإنسان مصدقاً بقلبه تصديقا صحيحا يلزم من ذلك ظهور أثر ذلك على جوارح إن لم تأتي الجوارح بعمل من الأعمال كترجمة للتصديق القلبي فدل على أن هذا هذا التصديق ليس بصحيح أو أن هذا الإيمان ليس بصحيح وجه آخر وهو قول من يقول إن النظ باطل على معناه في اللغة لكن الشارع زاد فيه أحكاما المعنى اللغة قد يقوله قاصرا يأتي ببعض المعاني ولكن المعنى الشرعي أوسع وأشمل فيأتي فيه زيادة أحكام وزيادة بيانة يعني مثلا الصلاة في اللغة معنى إيه؟ الدعاء ماذا كده؟ طيب فيها في الشرع إيه؟ تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم وتقلل ذلك في خلاوة من القرآن وأغفار وما شبه ذلك بتعريفها إيه؟ الشرعي. فلو قصرنا معنى الصلاة على الدعاء يبقى أي إنسان يجعو بما شاء نقول, نقول أنه صلى الصلاة الشرعية لا يمكن الصيام في اللغة مثلا معنى الإمساك الإمساك عن إيه؟ عن أي شيء إمساك عن الكلام إمساك عن الطعام أي إمساك ولكن يأتي التعريف الشرعي أنه إمساك مخصوص من عن الطعام والشراب والجمع من طروع الفجر إلى غروب الشمسي بدأ المعنى الشرع ما ينفعش نقصره على المعنى اللغة إلا حج مثلا معداء القذر الحج يأتي ويرضي في اللغة القذر ولكن الشرع يأتي ويبين أنه قذر البيت الحرام في وقت معلوم بمناسك معلومة تبدأ بكذا وتنتهي بكذا إلى آخر ما فصله في الشرع كذلك مسألة الإيمان لو قلنا المعنى من ناحية اللغوي صحيح هو التصدق مجرد التصدق في اللغة ولكن الشرع جاء بذيادة على ذلك نأخذ بما جاء في الشرع على كما جاء في الكتاب وكما جاء عليه السنة من صلى الله عليه وسلم أم نطلق ذلك بما جاء في اللغة وهل تعبدنا الله تبارك وتعالى باللغة أم تعبدنا بما جاء في الكتاب والسنة فكم من الإنسان لا يعلم ما اللغه وما مفردات اللغة ولا يعني معظم الناس دعاوى الناس هو غيرهم مما لا تعلم اصلا لا يعلم شيء عن عن مفردات اللغه اول لغه ومع ذلك تعبدون الله تبارك وتعالى بالمصطلحات الشرعيه وان لم يفهموا شيء من من المصطلحات اللغويه آآ لذلك آآ العلماء نبذوا قول ان الحقائق اي حقيقه سواء اشر اي لها مصادر ثلاثه لها مصادر ثلاثة سواء, سواء كانت هذه الحقيقة شرعية ام دليوية او ايه غير ذلك اما ان تأخذ هذه الحقيقة عن الشرع واما ان تأخذ عن طريق اللغة واما ان تأخذ عن طريق العرب دي مصادر معرفة الحقاب او نقف ايه على الحقاب فالمعنى اللغوي قد يستفق أحيانا مع المعنى الشرعي وقد يأتي المعنى الشرعي بزيادة بيان عن المعنى اللغوي فوجب المصير إلى المعنى الشرعي لو حدث أن المعنى اللغوي يعني لا يستفق معه وذلك شيخ الإسلام بن سيمان رحمه الله يقول فائدة من أهم الفوائد يقول فيها ومما ينبغي أن يؤلم أن الألفار الموجودة في والحديث إذا عُرفا تفسيرها من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم النبي صلى الله عليه وسلم فصر شيء وبين شيء من الكرآن أو السنة وجاء أهل اللغة يخالفون ما تبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هل نطرق الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والأقوال أهل اللغة يعني مثال لما نزل قوله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم أولئك لهم الحمل وهم متنون شق ذلك على الصحابة الحديث في الصحيحين من حديث ابن مسعود شق ذلك على الصحابة وقالوا أينا لم يظلم نفسه فقال النبي صلى الله ليس الذي تعالون ألم تسمعوا لقول العبد الصالح إن الشركة لظلم عظيم يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بين معنى الظلم في آيه الانعام هذه بانهم مرده من المله فلو جاء انسان اي انسان بل الناس جميعا وهذا محال ان وقالوا بخلاف تفسير النبي صلى هذه اللفظه ناخذ بقول من النبي صلى الله عليه وسلم محاله اذا لو خالف جميع عن النبي صلى من ان الايمان عندهم هو التصديق ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عرف الايمان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريض رضي الله عنه الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا اله إلا الله وأبناها مطفد أذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان هل هناك أرزح من ذلك أن النبي صلى بينا إن الحياء هو عمل من الإيمان وإن الإيمان كله شعب الإيمان بضع وتبعون شعبا ولكن لها أعلى ولها أدنى وهذا دلو على أن حتى الأعمال تتفاضل في القلوب كما تتفاضل في الأعمال إذن الإيمان ضدع وسبعون شعبه أعلاها إن الإنسان يقول لا إله إلا الله إنتقل صحيحا قائما ده وأدناها إماطة الأذى من الطرق إماطة, إماطة الأذى من الطرق ده مش عمل من الأعمال وهو من الإيمان وكل النذين من شعب الإيمان يبقى أمن أمنه الأحناف او غيرهم يخرجوا العمل عن مسمة إيمان لأن أتبع الأحناف ولا تبع سيد الحنفاء صلى الله عليه وسلم ففيش فهى سلام بجهة المسألة وضع لذلك إلى الآن بنجد أن بعض الناس المتعصبة للأحناف أو الأشاعر يأخذ بقول الإمام يأخذ بأبي حنيفة أو الإمام أبو نسح أو غيره ويطرق مثبة أئمة في علم الحديث وغيره يطرقون قول النبي صلى الله عليه وسلم الواضح الذين ويذهبون إلى قول الإمام فلان والإمام إيه فلان. طيب هاختم بفائمة مختطرة وهي أن شيخ الإسلام ابن ثانية رحمه الله بيّن أن العدول عن لغ الكتاب والسنة سبب في الابتداء في الدين بل ما وقعت البدع من أول ما نشأت ووقعت إلا بسبب الحيدة والعدول عن لغ الكتاب والسنة لأن مصد برد تعبدا بالطابل ومعاني فيجب الوقوف عند الألفاظ كما جاءت في كتاب الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ذلك شيخ الإسلام وقد عجلت المرجئة في هذا الأصل عن بيان الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين لهم بالإحسان واعتمدوا على رأيهم وعلى ما تأولوه بفهمهم اللغة يبقى سبب الاتداء إما أن يقضوا بآرائهم وإما يتأول القرآن بفهمهم لإيه؟ للغة ولم يتأول القرآن على حسب ما جاءه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهذه طريقة أهل البدع يقول ولهذا كان الإمام أحمد يقول أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس يعني التأويل الفاسد والقياس هو مجرد الرأي يقول ولهذا نجد المعتددة والمرجئة والرافضة وغيرهم من أهل البدع يفسرون القرآن برأيهم ومعقولهم وما تأولوهم من اللغة ولهذا تجد لا يعتمدون على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وإن المسلمين فلا يعتمدون لا على السنة ولا على إجماع الثلاث وآثارين وإنما يعتمدون على العقل واللغة وتجدهم لا يعتمدون على كتب التفسير المغتورة والحديث وآثار السلف وإنما يعتمدون على كتب الأدب وكتب الكلام التي ومعثر رؤوسهم وهذه طريقة الملاحدة أيضا إنما يأخذون ما في كتب الفلسفة وكتب الأدب واللغة وأما كتب القرآن والحديث والآثار فلا يلتفتون إليها وهؤلاء يعرضون عن نصوص الانبياء اللي هي عندهم لا تفيد لا تفيد العلم زي الاشاعره والمعتزله عندهم نصوص الكتاب والسنه تفيد الظن ولا تفيد العلم وانما الذي يفيد عندهم العلم هو العقل الرجوع الى العقل فالعقل عندهم دلالته يقينيه أما دلالة القرآن والسنة فدلالة ظنية عند المتكلمين من الفلاسفة كالأشعارية والمعتادلة وغيرهم يقول وأولئك تأولون القرآن برأيهم وفهمهم بلا آثان عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا كلام الإمام أحمد وغيره في هذا وجعلوه طريقة أهل البدع ثم شف الإسلام يطرح مسألة وهو يتحدث عن مسألة الإيمان يعني بيقول هَل بيينَ الرسول ﷺ معنى الإيمان؟ سؤالٍ المفروض الإنسان إن يسأله لنفسه هل فيَّن النبي صلى الله عليه وآل 아이�zil permit معنى الإيمان؟ هذا ليس في شك أن النبي صلى الله عليه وسلم بي Strange Blocks be another吸引 لأنه أصل الدين لأنه يعني الدين, الدين كله يتغتب على فهم مسألة الإيمان فمحال أن الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف ندخل الخلاء ونخرج من الخلاء ولا يعلمنا إيه؟ أصل الدين الذي هو إيه؟ الإيمان لذلك يقول الشيخ الإسلام إذن سينا رحمه الله اسم الإيمان قد تكرر ذكره في القرآن والحديث أكثر من ذكر سائر ألقاب وهذا أصل الدين ده كلام الإسلامين لذلك بعض البرجو السلافين في هذا الزمان يقول له تقسيم الدين إلى أصول وفرع وفرع تقسيم مبتدع لم يعرفه السلام منطقي لا اصل الدين كله ما قام به جميع الانبياء ودعت اليه فهذا هو اصل الدين والفروع العمليه كلها تابعه لهذا ايه فشيخ الإسلام المتنمي يقسم الدين إلى أصول وإلى فروع ولكن الآفة في التهم الشيخ الإسلام عندما تحدث عن تقسيم الدين إلى أصول وإلى فروح تقسيم مبتلع لم يعرفه السلف أراد أن يعرض ويبين مزهر المعتادة والخوارج الذين كانوا يكثرون بالذنوب في بعض العمليات أو بعض الفروع أو بعض الناس الذين يكفلون في الأصول دون الفروع أعقل لمسألة التكفير يعني قد يكفر الإنسان بإنكاره فرع من الفروع وقد لا يكفر بإنكاره أصل من الأصول يعني الإنسان ولد في دار الحرب أو نشأ ببادية بعيدة وكان يتأول مشألة الأسماء والصفات وظن أن هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة وأن هذا ما تعبدنا الله تبارك وتعالى به فهذه بزعة وقد وقع فيها بعض علماء أهل السنة والجماعة ولا يكفر بها رغم أنها متعلقة بإيه؟ باصن الدين جاهل وسطته لا يخرج من المله كما هو الذي قال سطه والجماعه ولكن انسان قد ينكر طريقه الصلاه أو يجحد ضروره من الفرائض وهو يعيش في ديار المسلمين فيذكر بها فتن تقسيم شيخ الإسلام او كلامه عن تقسيم الدين إلى اصول وفروع ان هو لم لا يعرفوا استثرا فيما ايه يتعلق بمسألة التكفير او عدم التكفير اما مسألة الايمان محال ده كتبه يعني شيخ الاسلام ابن اول مجلدات من مجموعه الفتاوى كلها يتحدث فيها عن ايه؟ عن اصل دي الله تبارك وتعالى ولكن السلافين ما بيحبه يعني, يعني يلبسه او بعضهم طبعا يحب يلبس على الناس يعمم المساء وينقلوا اقوالا مبتورة عن شيخ الاسلام النيتانية ولا ينقلوها كاملة ولا ما اراد شيخ الاسلام يعني ايه وضع هذا الكلام في هذا الموضع يقول اسم الإيمان قد تفرر في القرآن والحديث أكثر من ذكر تائر الأنصاد وهو أصل الدين يقول وبيه يخرج الناس من الظرمات إلى النور ويفرق بين السعداء والأشفياء ومن يوالى ومن يعادى والدين كله تابع لهذا فهذا يجبه على أهمية مسألة الإيمان وليس كما يقول الشيخ محمد حسان العمل عمل شرط كمان وشرط صح والحباب دي يعني لا يجب أنه يتحدث في نفسه وهذا طبعا ليس صحيح بالمرة بل العلماء كانوا دائما لا يتكلمون كما كنا في الجلوس اللي إلا بقدر الحال يعني في وقت من أوقات عصور الثلاث لم تتحدث عن مسألة العلوم إن, أن الله تعالى مستون على عرش إيه من خلطي إنه هو مزق به الإسلامة والجماعة ويصنف في ذلك ويكتب في ذلك لأن المسألة لم تكن إيه؟ مصارى يبقى لا داعي بذكرها أصلاً ولكن لما ظهرت الجهلية وقالوا بنفس صفة العلوم بل بنفس كل الصفات اللي تبارك وتعالى قام العلماء وتحدثوا في هذه المسألة وكتبوا فيها وصنفوا فيها المصنفات حتى إن الإمام الزهبي رحم الله له وصنفوا كذير مجلد كبير اسمه العلوم للعلي الغفار واختصره الشيخ الألباني في المجلد أخر اسمه مختصر العلوم للعلي الغفار يتحدث في هذا الكتاب المجلد يقع في أكثر من ستماع صفح عن مسألة العلوم فقط وما ثبت فيها من الكتاب والسنة وأقوالي فائمة إلى عصره تبديه وعمل كده لما ظهر هذه البدعة وفشل فإلآن معظم العلماء أشعرين يقولوا العمل شرطي كمان والعمل إيه الإنسان مؤمن عامل أو لم يعمل هو من أهل الجنة والانتشار ماذا بالمرجئة بين الناس كالنار كالهشين إلى غير ذلك يبقى هذا من الواجبات المتح حتى السمة أننا نهر في, في العمل بإيه بإيمان وليس نقول إن هي مسألة لنا تعرف ده وإن هي مسألة ليست مهمة يعني نهمشها مع أن الله طبعا العظمة منها ومن شأنها ومن, ومن قابلها يقول شيخ الإسلام وكل مسلم محتاج إلى معرفة ذلك شيخ وكل مسلم محتاج إلى معرفه ذلك اف يجوز شو بالاضافه اف يجوز ان يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد اهمل بيان بيان هذا كله ووقله الى هاتين المقدمتين يقصد قول اللغويين الايمان في في اللغه هو التصديق او قول الفرق انه في القلب فقط او في القلب او في اللسان وأن الأعمال ليست من الإيمان وعلى هاتين المقدمتين بنى المرجئة بدعاتهم إذن النبي صلى الله عليه وسلم كما سوف في النصوص الكثيرة التي لا حقر له إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذه المسألة بذالا واضحا يعني ما في كما في صاحب مسلم صاحب بخاري حديث ورد عبدالقل ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول, يقول هذا الوقت لهذا الوقت أتدرون من إيمان فقال الله ورسوله أعلم فقال الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الله وتقيم الصلاة وترسي الزكاة وتعطي الخمس من المغنى فالنبي صلى الله عليه وسلم يتقلب السؤال بكي يوضح أتدرون ما الإيمان يبقى النبي صلى عليه وسلم وضح معالم الإيمان ولم يوضع ويمكنك لم يأتي جذين عن الإسلام وعن الإيمان ويوجد النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول الإيمان جدع وسبعون شبعين إلى آخر الأحليس التي بيّن فيها النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان ومعالم الإيمان وأن العمل يدخل في مسنه الإيمان إلى غير ذلك من يعني أن التي سوف تأتي مفصلة لكم بذلك هذه الحديث عن معنى الإيمان أو تعريف الإيمان في اللغة وفي القرآن وفي الإصطلاح الشرعي بطلت مسألة مهمة جدا حنا نذكرها في الدرس القادم من شاء الله وهو متى يجتمع الإيمان والكفر هي مسألة مهمة جدا تتعلم خير بهذه المسألة متى يجامع الإيمان الكفر أو متى يجامع الكفر الإيمان ما هي الحالات التي يجتمع فيها الإيمان مع الكفر هم هي التي لا يمكن أن نجتمع فيها الإيمان مع الكفر قبل أن ندخل في بقية مسائل الإيمان نسأل الله صلى الله عليه وسلم أن يتقبل منا وإياكم أقول هذا الطالب أستاذ العظيم ده.